يقول السائل حفظكم الله شيخنا بارك الله فيك ونفع الله بعلمك وأطال الله في عمرك على طاعته آمين آمين وإياك الشامعين المسلمين والمسلمات قال حصلت على إقامة في مكة وأتيت لزيارة المدينة وأعود لمكة يوم الحادي من ذي القعدة فهل أحرم بالحج من مكة ويكون حكمي كحكم أهل مكة ونسك الإفراد أم علي التمتع؟ أعد الله السؤال يقول حصلت على إقامة في مكة وأتيت لزيارة المدينة وأعود لمكة يوم الحادي والعشرين منذ القعدة فهل أحرم بالحج من مكة ويكون حكمي كحكم أهل مكة ونسك الإفراد أم علي التمتع الذي يظهر لي انك لا تجال مكي وهذا أمر عارض لا لا يؤثر على عليك فعليك الافاده نعم ويتبع كذلك شيخنا يقول مع العلم اني لم اني في مكه ولم اقم, ولم أقم فيها بعد اذا اين يقيم ارجو منك يا بني كتابه السؤال ماذا هذه مكتوبه العباره اي نعم اعد قال مع العلم اني انوي الاقامه في مكه ولم أقم فيها, اقم فيها بعد لا في هذه الحال انا لا ادري اين توقيم انا لا ادري اين توقيم لكن اذا اردت ال لا هو يقول ان العباره واضحه يقول أنه ينوي كذا اي نعم لم يقم في مكه بعد لم يقم في مكه آه. آه. لا هذه ما تنفع لا. لا ما ينفع كذا لابد يحدد لنا مكان اقامته حتى نجي بن شاء الله تعالى طيب اكتبها مره هذا مجمل صعب يقول السائل حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وعليك السلام ورحمة الله كيف وبركاته كيف ناجزاكم الله وعنا خيرا كيف يحرم من أتى بالطائرة ونزل في جده ولم يحرم من ميقاته هذا له حالتان الحال الأولى أن يعلم من نفسه الميقات فتركه أو أعلمه المسؤولون فتركه وهذا عليه دم الحال الثانية ألا يعلم ولم يعلمه المسؤولون عن الطائرة في الطائرة كثير منهم يغفلون وعفهم جاهل ما يعرف ففي هذه الحال يحرم من جدا وإن جاء إلى المدينة بدأ بزيارة المدينة أصبح مدنيا أصبح مدنيا الميقات يقول حفظكم الله ما الفرق بين الإهلال والتلبية؟ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية حال إحرامه وتلبسه بالنسك نعم يقول السائل حفظكم الله في الحديث النهي عن الخطب وإلقاء المحاضرات قبل خطبة الجمعة فهل يدخل في هذا النهي حفظ المتون؟ ومراجعة وقراءة الكتب إن كنت في نفسك كنت في نفسك وبدون رفع صوت فهذا نكره في الحقيقة لأنه يشغلك عما هو أهم منه من قراءة القرآن صلاة ما لك ثم شغل وقتك بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير لا غير ذلك وأما إن كنتم جماعة فلا لما صح عن النفس من التحليق من النهي عن التحليق يوم الجمعة حسنه شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله نعم جزاكم الله خير مبارك فيكم يقول السائل طفت في الحج بدون طهارة طوافين جهلا مني فهل علي شيء انا لا ادري هل تعني الطهاره الكبرى او الصغرى فان كنت تريد الطهاره الصغرى والوضوء فال الذي لدينا انه لا شيء عليك بس والوضوء افضل واحوط وان كنت متلبسا بحادث اكبر وهو جنا يعني الجناب في حق الرجل والمرأة والحيظ حق المرأة فحجتك فاسدة اقضيها نعم بارك الله فيكم يقول السائل أحسن الله إليكم أيهما أفضل اتباع السنة في ذلك ندف الإبط أو حلقه أو قصه وهل ورد شيء في حلق شعر الدبر أولا المعروف والما به في السنة لت في الأباط وحلق ما عداها شعر العانى نعم وكذلك ما حول يعني ما حول القبل والدبر هذا مأمور به هذا من الاستطابة للحج وأما حلق شعر الإبط أو قصه قصه ليس من السنة لكن إن كان يقصد قصص صالح بآله تجشثه كالنتف فأرجو أنه لا بأس به وإن كان يتأذى بالنتف فأراد حلقة فلا بأس به ذلك لأن بعض الناس غير متعود على النتف قد يتأذى من الحلق يعني غير متعود على النتف يتأذى فيحتاج إلى مزيل إما موس تزيله أو كريم مجيل أو غير ذلك نعم حفظكم الله يقول السائل جدتي لم تصم شهر رمضان الماضي بسبب مرضها فماذا يجب عليها أن تفعل هنا أمران الأمر الأول وإن قلنا حاليا الأول الأول أن تكون جدتك عاجزة لو كانت صحيحة ما قدرت على الصيام ولا تقدر على القبى لكبر سنها فأطعموا عن كل يوم مسكينة بقدر ما صام الناس عندكم إن صمتم ثلاثين فأطعموا ثلاثين وإن صمتم تسعة وعشرين فكذلك تسعة وعشرين بقدر الأيام وإن كانت جدتك قادرة ولكن المرض منعها من الصيام فله حالتان إحداهما أن يزول عنها المرض أو يخف بحيث أنها أصبحت قادرة على الصيام فلتقضي ولو متفرقة ولو من كل شهر يومين ثلاثة حتى تعلم أنها قمت الحال الثانية لا تكون قد صحت من مرضها او خف يمكنها من الصيام لا تزال مريضه وعلى حالها فنسال الله ان ان يمن عليها بالشفاء والاجر بالشفاء العاجل والاجر فاذا صحت صامت قضت واما تتفى لا شيء عليكم ولا عليها كيف هي ما تقدر لو تبرعتم وانفقت وطعمتم أنا لكم العجر إن شاء الله هذا من الدر وإن كان لها مال لكن يظهر أنه ليس لها مال لكن ابنها وحفيدها يطعمون عنها أبناؤها أحفاد أبناؤها وبناتها أحفادها وهكذا يطعمون عنها ويقول حفظكم الله في سؤاله الثاني زوجها لا يخرج عنها زكاة الفطر فماذا تفعل هذا زوج خبر ذا ما يعرف حسن العشرة أخرجوا عنها أنتم أنت هو قال القائد الآن نعم لعلها جدته أخرجوا عنها أنتم أدوا الزكاة عنها نعم يقول السائل حفظكم الله هل لكل محرم الاشتراط حتى وإن لم يخف من شيء بيّنت بارك الله فيكم في الدرس وذكرت لكم صورة هذا السؤال عجيب ذكرت لكم أن يعني العصر هو المصنف رحمه قد استحب وهذا إطلاق منه وتعميم وأنا ذكرت لكم المبرر نعم كثرة الحوادث تعطى للسيارات نعم حين بعض السيارات تنقالب ويحصل انقلاب ويسلم أهله لكن فيهم كسور وربوخ وربوخ لا يتمكنون معها من النسك فاشترطوا أخواني اشترطوا نعم, نعم. حفظكم الله هذه ثلاثة أسئلة وردت عن طريق موقع مراث الأنبياء السؤال الأول الأول تقول وهي سائلة أعمل معلمة قرآن في إحدى المعاهد القرآنية في منطقتي ويرأسها شخص حزبي لكن من أعلمهم نساء عوام وعندما علمت بوجوب مجانبة أهل البدع لا أدري ما الصواب هل أترك العمل في, في, في, في هذه الفترة وقد يحدث هذا خلل في, في المكان أم أنتظر حتى نهاية هذه الدورة ثم أعتذر أفيدونا مأجورين يا بنتي بارك الله فيك وهيأ الله لنا ولك, ولك ولجميع المسلمين والمسلمات الرشد من الأمر وثبتنا وإياك وجميع المسلمين والمسلمات على الإسلام والسنة أرى أن تهتم بالطالبات وعلميه القرآن وإن وجدت مدخلا إلى ترسيخ العقيدة فلا تبخلي في التوحيد تحذير من الشرك تحذير من البدع ولا تسمي فإذا ألزموك بالقرآن فقط ولا تجاوزي فأعملي معهم حتى يهيأ الله لك مخرجاً تجدين فيه منفذاً للشر السنة إن كنت قادر على ذلك نعم. حفظكم الله هذا سؤال من فرنسا امرأة تسأل عن حكم أخذ الدواء الذي يهدي الضغوطات النفسية علماً أن الطبيب هو من وصفه لها شفاك الله اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أشفيك يا بنتي آمين هذا دوى وصفه لك الطبيب وأنت أدرى بنفسك إذا كنت تركته يؤثر عليك إذا كنت فحين يؤثر عليك يعني إذا أثر عليك بتركه فاستعملي بالله وهنا أمر وهو أن بعض المؤثرات تهدي الإنسان حتى لا يستطيع أن يصلي يصيبه نعاس يصيبه شيء من الدوخة فصلي قاعدة فإذا غلبك وكنت إلى النعاس أقرب فمثلا إذا استعملته بعد الظهر اجمع الظهر والعصر وإذا استعملته كنت مستعمرة إياه بعد المغرب فاجمعي المغرب فاجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى وأسأل الله لمن عليك بالشفاء وأن يحرمك من الأجر فاصبري واحتسبي يا بنتي قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا نصب يعني تعبى ولا وصب يعني وجعى نعم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطيئة فاحتسبي نعم واصبري فاصبري واحتسبي بارك الله بكم وشفاكي بارك الله فيكم هذا السائل من ألمانيا يقول أريد أن أزكي عن ذهب أهلي فهل نصاب الذهب هو مئة, مئة جرام كما فهمت من فتوى لكم في موقع ميراث الأمرياء نعم هذا الذي أنا عليه حتى الآن وقد وقفت على وقد يعني وقفت على تحليل للشيخ عطية بن محمد بن سالم الذي كان مدرساً بالجامعة الإسلامية ومدير التعليم فيها أنا ذاك ثم تحول إلى القضاء في المحكمة الكبرى بالمدينة أنذاك حتى توفي رحمه الله نعم وقد درست عليه شيئا يعني ليس بالكثير هذا ملخصه أن الذهب مية جرام أن نصاب الذهب مية جرام لأن الذهب الموجود اليوم ليس ذهبا خالصا بل عرفته من بعض الصاغة أنه لا يمكن الذهب الخالص لا يمكن لا يقول لا يصلح لا بد من خلطه ولهذا يعرف عندنا عيار 21 وعيار 18 يقول عيار 21 يعني من 24 ثلاثة معدن خليط 18 يعني 18 ما... نعم 18 منها ما هو يعني الذهب 18 والبقية خليط ما أدري عادي لكم يصل نعم وقالت كيف أزكي؟ نعم أقول لك ولمن يستمع إلي من بناتنا هذه الطريقة فاضبطنا هذا أولاً أحصي ذهبك كم جراماً لديك ثانياً اعلمنا أنه عليكن في كل مئة جرام كغراماني ونصف فاذا كان حلي مصاغك 500 جرام كم علي يا جماعه ها هل في الرياضات وين الجيد في, الرياضي في الرياضيات ما شاء الله ما في ما في حد اليوم 12 ونص جميل 12.5 جرام ونصف تمام ثالثا افرضي نفسك بائعه لا مشتريا وسعري ذهبك سعريه لا تسأل الصائغ لا تسألنا الصائغ كم عليه لا هذا خطأ كأنك بائع اعرضين ثم إذا عرفت السعر فزكي على أغلى أحصيت الذهب وعرفت المقدار عليك وعرفت السعر إذا نزكي على أغلى سعر فإذا كان أربع عندك أربعمية عليك عشرة وإذا كان عندك ألف عليك خمسة جرام في هذه الحالة تسألين يعني أنت عرفت فإذا كان مثلاً قيمة الجرام قيمة الجرام خمسين ريال بسم الله 12 جرام فيها كم؟ ستمية ريال والنصف عليه كم؟ خمسة وعشرون ريال, ريال. أنا لست من متخصص الرياضيات لكن ندخل لا, لا بس نعم فهنا تخرجين ستمائة ستمائة ريال نعم وإن أمكن أن تخرجي قطعة من أوسطها أو من أغلى وأغلىها أفضل أخرجي قطعة تعادل الواجب عليك عشر جرام خمسة عشر جرام اثنى عشر جرام ونصف اربع جرامات وهكذا اخرجيها وتصدقي بها حفظكم الله عز وجل من كل سون ومكروه ونصر الله منكم السنة يقول السائل حفظكم الله حبذا لو صلتم الضوء فضيلة الشيخ على رد الشيخ العلامة صالح الفوزان على صاحب مشروع السلام عليك يا رسول الله صاحب هذا المشروع هو ناصر بن مسفر الزهراني وحسب علمي أنه كان مع القوم حتى كانوا يقولون شاعر الصحوة فهو مع القوم مع القطبية والسرورية إخواني فما دام إخواني فالساحة عندهم عامة كل شيء عندهم يمشي لأن جماعة الإخوان ينطلقون من قاعدة خبيثة مجرمة فاسدة وهي قاعدة المعذرة والتعاون ولهذا يمكن أن يحتووا الرافضة ويحتووا اليهود والنصارى ويحتووا حتى المجوز عندهما نحن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه القاعدة توتيح لهم ما يريدون أبدا كل شيء عندهم يمشي ولحن نتكلم عن القاعدة وعموم الجماعة لا الأفراد هذا أولا ثانيا أنا قرأت رد الشيخ العلامة أخينا الكبير فضلت الشيخ صالح من فوزان الفوزان حفظه الله وزاده توفيقا وأمده وأمد, وأمد في عمره بارك له في علمه وعمله وعمره فبان لي أولا الدليل القاطع على فساد هذا العمل وأنه محدث وأقول هنا ليحذر نعم لكن لا بعد, بعد وأنه محدث والشيخ رحمه الله أتى في هذا الباب بما لا يستدعي من المزيد عليه لكني أنصح كل مسلم للمسلمة أن ينسخه من موقعه وتاريخه العشرين من رمضان هذه السنة ثانياً فساد قول من أفتى به وأقره فقولهم فاسد وفتواهم فاسد ضال مضلة وأحذر جميع المسلمين والمسلمات أن يقبلوا فتوى من أفتى به فإني أخشى عليهم من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا ويضبط لعن الله من آوى محدثا فالرجل محدث الذي هو الزهراني والعمل محدث ومن أقره واستساغه وتمحل في جوازه يخشى عليه من هذا الحديث فهو مؤون للمحدث لأنه يعبد صاحبه ومؤوي للمحدث لأنه يقرها يقر هذا المحدث فإني أنصح بي نشرف كذلك نعم وحب لو أن مؤلفا ألف في تحذير المسلمين والمسلمات ثم ضمنا تعليفه هذا الرد الجميل الذي وجدته فيه حقيقة ما يروي الغليل ويشكي العليل ويحبه كل صاحب سنة من المسلمين أو المسلمات أما أصحاب الهاوى والجهل فهم غافلون نعم انتهى وقتل السلاح الله. لم يبقى شيء, مورد. مورد شيء ولا باقي مجموعة هاتها اعرض ما ما تيسر نؤخركم عن الغد اليوم شوي معلك حفظكم الله عز وجل يقول بالنسبة للحاج أو المعتمر هل يجوز له أن يصل شقي إزاره ببعضهما بخياطة بحيث يكون إزاره مغلقا. أم, أم أن ذلك يدخل في المخيط هذا يدخل في المخيط ولكن يربطه بحسام نعم ويقول وهل يجب أن يكون الإزار مفتوحا بحجة أن العرب كانوا يلبسونه مفتوحا يعني يقصد مفتوح على الساقيل لا, لا يعني يعني يلفه على نفسه دون أن يضع شيء يربط عليه <تصفيق> هذا راجع إلى الشخص نفسه طبعا الناس ما لا يستطيع هذا يسقط إزارة فإن أمكنه أن يربطه بنفسه ويلف لفا يتأكد من عدم سقوطه وانكشاف عورته فلا بأس وإن ربطه بحزام وهذا أوثق وآمن فلا بأس بذلك لا نلزم أحدا بشيئا يقول حبيب الله ما الضابط في المخيط هذا غريب المخيط هو الذي يعني ضبط ربطه الخياطه نعم كسو والثاني له والجبة نعم. هذا مخيط كلها مخيطه نعم. كذلك العباءه فلو أنه جعل العباءه ملفوفه على نفس على جسمه هذا نباش لكن لو لبسها لبس مخيطا كذلك الجبة نعم. نعم. يقول السائل حفظكم الله أحسن الله إليكم شيخنا من جلس من العمرة إلى الحج ويخاف أن يرد في الطريق فهل له أن يشترط لا هو لا يشترط حتى يتلبس بالإحرام لأنه عند الإحرام مع النية مصحوبا بالتلبية وهي نية الدخول في النسق نعم يقول السائل حفظكم الله القارن متى يطوف طواف العمرة وهل يلزمه أن يسوق الهدي أو يصح أن يأتي ويذبح يوم العيد هذا السؤال فيه شوية اولا هذا المسألة إن شاء الله أني جليتها فأرجو من السائل بارك الله فيه أن يراجع الشريط او يدخل على ميراث على موقع ميراث الانبياء تسمع الدرس ان شاء الله الان يا شيخ عبد الصمد الشيخ عبد يمكن يسجل ممكن, ممكن, ممكن. ممكن. ممكن. يقول نعم هذا الذي ينقل الدروس ابننا وصاحبنا شيخ عبد من هولندا بارك الله فيه حفظكم الله وبارك فيكم. فارجعوا بارك الله فيكم نعم. حفظكم الله بارك فيكم لكن إن شاء الله يأتي حول الله تعالى في صفة الحج ما أرجو أن يروي غليلكم ويشفي عليلكم بذكري ملخصا يتضمن الفروق بين هذه الأشتاء الثلاثة نعم. بارك الله فيكم يقول السائل من مر بالميقات ونسي أن يتلفظ بالنية بعد أن, بعد أن سار مسافة قصيرة من الميقات فماذا يفعل؟ يلبي حين يذكر لا شيء على إن شاء الله أن النية في هذا الباب قسم قلبي اعتقادي هذا حصل وقسم التلبية لبيك عمره لبيك حجة هذا هو الذي نشيف الأشياء عليه إن شاء الله تعالى. إذا ذكر لبا حيث يذكر لي. حفظكم الله يقول السائل من حج عن غيره ماذا يقول في التلفظ في التلفظ بالتلبية لبيك ويذكر صاحبا لبيك عمرة عن فلان أو فلانا وهكذا والحج كذلك عمرة كذلك والحج وإن كان قارنا هكذا ثم بقية المناسك يعني أعمال الحج والعمرة تنبني على, على ما كان منه أول الأمر من التلبية أول الأمر نعم حفظكم الله يقول السائل من أراد العمرة في أشهر الحج واعتمر ووصل مكة وجاء يوم الثامن من أين يحرم؟ يعني انا هذا السؤال أيضا مجمل يعني يظهر لي أنه آفاقي أنه آفاقي وهذا متمتع هذا متمتع مدام آفاقيا أحرم بالعمرة ثم بقي إلى الحج هذا آفاقي إلا إن كان أحرم بالعمرة ولا يريد الحج فميقاته مكة ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى فيتلخص أنه له حالتان الحالة الأولى أن يقدم مكة معتمرا وهو ينوي الحج هذا حتى لو أقام شوال كل قدم يوم العيد يعني كم يوم؟ 68 يوم يوم, يوم التروية 68 يوم فهذا متمتع نعم حتى لو خرج إلى مثلاً أو خرج إلى جدة أو خرج إلى الطائف نعم هذا متمتع أو أقام بمكة هو متمتع على كل حال إن شاء الله تعالى فيما ترجح لدينا وأسرفته لكم الحال الثاني قدم مكة معتمراً وليست قدم مكة معتمراً فحسب وليست لديه نية للحج ثم بعد ذلك هيأ الله له أسباباً دفعته إلى أن يجمع الحج فيحرم من مكة نعم هي ميقاته يحرم من الحرم يعني مكة أو ميناء أو ها؟ يحرم من الحرم هو ميقاته من سكنه الذي هو فيه سواء كان سكن مستقلا أو ضمن العمل أو, نعم أو غير ذلك ولا شيء عليه ليس عليه فدية أقصد هدي. هدي إلا أن إن كان تطوعا فهذا بابه واشر حفظكم الله يقول السائل ما صحة القول أن قول العالم يستدل له ولا يستدل به أولا أنا لا أعلم عالما ورعا يأتي بالأحكام اعتباطا أبدا فالعالم الورع التقي يأتي بالحكم مع دليله ومن ذلكم الجرح والتعديل يأتي بديل أو يبني في باب الجرح يبني على جرح عالم موثوق عنده وجره على ما على ما قع أصله المحدثون أهل العلم بهذا من الجرح والتعديل فالجرح والتعديل عامان جرح يتعلق بالروات وهذا دون الدواوين ووضعت أصوله وقواعده فنحن نجري على ما أو نمشي على ما دونوه لنا وقع أدوه الثاني جرح يتعلق بالأشخاص هذا باق ببقاء هذه الامه المباركه امه الامه الاجابه اهل الاسلام هذا باقي ولا يستطيع احد أن ينفك منه وانا مثلا اقول يعني آتي بمثال فاقول اتاك رجل يريد ان تزوجه موليتك بنتك او اختك ملك ولاية عليها وأنت لا تعرفه ماذا تصنع ألست تسأل عن دينه وخلقه ومعاملاته مع الناس لا بد من هذا إن كنت تعقل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية والحديث بمجموعة طرقه حسن وإن لم تفعل ما شاء الله غرك ملبسه غرتك ما شاء الله لحيته الكثة غرك ما شاء الله جماله ما شاء الله كويس طيب كويس لكن ها ماذا بعد جاءتك تشكي قالت والله ما يصلي والله أداني بالتدخين والله قال, يعني قال للحياء أخلاقه سيئة يسهم يشتم يلعن والله قلنا والله أنت السبب لماذا لم تسأل إذن لا مفر ولا مناصة ولا محيد عن تعديل من يستحق التعديل وجرح من يستحق الجرح من غير رواته بد لا بد من هذا حتى الذين ينكرون علينا رغم انوفهم هم مضطرون اليه رغم انوفهم نعم ما ما من شعاله باقي فقط انت لا نعم فهذا العالم الورع نعم هذا هو سبيله وبهذا تعلمون هذه القاعده باطله ما ابد لا يوجد أنا أتحدى لكن بالدليل القطعي أن يأتي شخص بدليل يخالف من أقام الدليل على جرح مجروح أو تعديل معدل وكذا وهذا حتى في باب الأحكام العالم لا بد من أن يستند على شيء دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو قول صحابي لم يتقل أو قول عالم لكنه يحيل وأذكر هنا أن الإمام أبا جعفر محمداً ابن جرير الطبر رحمه الله أظن في السن والأثر ونبعيد العهد لما وصل إلى قضية العسم والمسمى قال يعني ما معناه لهذا من السفسطة ويغني كلام من في كلامه الغناء والشفاء يعني الإمام أحمد رحمه الله فكثير من العسم مثل قولك الرحمن هو الله نفسه أو اسم لله الخلاف في هذا لا فائدة فيه نعم حفظكم الله يقول السائل خرج مني مذي لشهوة في حج السنة الماضية وجهلت ماذا أفعل فهل علي شيء؟ بارك الله فيكم المذي يوجب الوضو وفيه الاستنجاة نأه من نواقظ الوضو من الأحداث المعتادة ولا يوجب غسلاً فلعله أفتاك من أفتاك بأنك عليك غسل لا أدري أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة سهل بن حنيث رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي عناء وشدة يعني يغتسل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك الوبوء قلت يا رسول الله ما ترى أن أصنع بما أصاب من ثوبي قال خذ كثاً مما وانضح به ما أصاب من ثوب فعليك الاستنجاب بارك الله فيك انضح الفرج الذكر والخصيتين لأنه جاء في بعض طرق علي أو غيره قال وأنثيين يعني ينضح الفرج والأنثيين يعني الخصيتين قال أهل العلم حتى يبرد المكان نعم ولا أبنك صليت الصنوات كلها بلا وضو هذا, هذا غير متصور من المسلم نعم. نعم يقول السعر حبيبكم الله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أنا أحبك في الله أحبك الذي أحببتنا من أجله لو كان أغلب الناس نائمين في الحافلة نهارا فهل يرفع الصوت بالتلبية قدمنا صوتا صوت لا يزعجهم نعم يقول السائل من اعتمر في شوال ولم ينوي شيئا إلا العمرة فهل إذا حج من عامه كان متمتعا هذا ذكرته بارك الله فيكم نعم أجبت نعم يقول السائل أحسن الله إليكم من أحرم من ميقات المدينة واعتمر ثم وهو في مكة أراد أن يعتمر مرة ثانية فهل يحرم من مقات المدينة أو من أقرب مقات الله أولا لا ننصحك أن تكلف نفسك بهذا فإن كنت ولابد تريد تعتمر عن ميت لك فاخرج إلى, إلى الحل عرفات أو التنعيم أو تمشي شيئا حدود الحرب معروفة تخرج خارج الحدود التي عليها لافتات الحرم أو حدود الحرم وأحرم نعم. نعم. وهذا آخر سؤال حفظكم الله يقول السائل شيخنا الوالد ماذا ينوي المحرم عندما يصلي ركعتين هل ينوي الإحرام أو الغسل هل ينوي للإحرام أو الغسل أو غير ذلك يعني يقصد الصلاة نعم سنة ولا تفرع عليها شيء سنة نعم ولا شيء وبهذا القدر نكتفي والاستماع إلى الدروس البشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا